بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتقرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 وإن تأذن ربكم لإن شكرتم لأزئ دمكم ولئن كفرتم إن هذا بي لشديد وقال موسى إن فِي أنتم ومن فَإِنَّ الأرض جميعا فإن الله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 وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ سَتُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ صَانِعِ السَّمَاوَاتِ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 قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يظن على من يشاء من وَمَا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا شبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكنكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخارب كل جبال عنيد تجرعه ولا يكاد نسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم فرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف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 فَطَالَمَ طَاعَةٌ إِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَمَّا مِن عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْء قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيص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 ان كفرتم بما اشركتم من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات فيها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها باذنهم فيها سلام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 الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم شرا, شرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بلع فيه خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا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 ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن مريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمين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 كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز منتقان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجذي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب جكر أول الألباب